بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالطالعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر اتيه سفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أحجاز نخر طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتبكات بالصاطئة فعصى رَبِّهِمْ ربهم فأخذهم أخبة رابية. إنا لما طولنا الْمَاءُ في فِي الْجَارِيَةِ رهاكم تذرثا وتعيها ورواعية فإذا نفخ في الصور نفط واحدا ورملة الأرض والجبال فرتفت ذاتا واحدة في يوم إذن وقعد الوعية والملك على أرجائها ويحمل عرش ردك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاكم اقربوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جن. عالية قطوفها دانية قلوا وشربوني بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من موت كتابه بشمARI فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابية. يا كانت القاضية ما أظن عني مالية هل تعمي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلفلة زرعها سبعون ذراعا فاسفتوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمير ولا طعام إلا بالرسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أرسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهم قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم